الله للهاج اللي ما يريحني أسر عيوني وعناني وعنته أحاول أخذي مرى الحزن يفضحني متمركز في الحشاك اللي تعاتب غموضي لا توضحني ما باقي ينذى الخوف الا لا تناهيته أصافح الهم قابل لا يصافحني وأحب خشلا لا تهقبوا لا تزل خطاي وصاحني صاحني ولا يريح خفوقي من عباريتاه والغالي اللي عليه الشوق ذبحني حني يا سيد الغيد قاب وقول لك بحني بخبرك عن كلام عنك خفيت تدري وش أكبر يا الله يسامحني أكبر يسامحني وهذا هو اللي معذبني وجرحني اقول ابن ساهوان